ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباطين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين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 إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وَإِنَّ لوطا لمن مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ عجوزا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مُلِيمٌ فلولا أَنَّهُ كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراب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 بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص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 وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الحطاب وهل أتاك نبأ القصم إِذْ تسوروا المحراب إِذْ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجه واحدة فقال أكفل وعزني في الخطاب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 وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَقَرَّبَ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذِكْرًا فَحُصْنَمَ أَنَابَ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 كتاب أنزلناه إليك مبارك اللي يدبر آياته وليتذكر ألو الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْقَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ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 قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا طعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار إن ذلك لحق تقاصم أهل النار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 إِنْ يُحَاوِلَنَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَامَ لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين